وََّذينَ آمَنُوا وَمِلُ الصَّالِحاتِنَُ كَِّرٌَّ عَنْهُم سَيّئاتِهِمُ وَلَنَجَزَّهُ وَلَنَ أَحْسَنَ الذي كَانوا يعمللون وَوَّينَإِن سَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا وَإِن جَهَدَكَ لِلتُشْرِكَ بِمَا لَْسَ لَك بِهِ علْمُ فَلَا تُطِعهُمَا إِلَ مَْرُجعُكُم فَأنَ بِأُكُمُ بِمَا كاتُم تَعملون وََّذِينَ آمَنوا عَعملِلُ الصَّالِحَاتِلَ نُدَخِلًَا إهُ فيِي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 لا يقولن انا كنا معكم اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين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 وَلَا يَحْمِلُ مَّ أَذقَالَهُم وَأَثقلَم م أَثْقَالِهِم وَل يُسْأََلَّ يَوْمَ الْ القِيَامَةِ عََّا كَوا يَفْتَرُون وَلَ قدَ أَْرُسَلْنانُوحًان إلَ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِم أَلْفَسَنَةٍ إلَّا خُمْسِينَ عَمَا فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون